Jeg vil også انتوا عايزين ايه يا حبايبي؟ هما عايزين يقفلوا ايه يا عيشه عملتي ايه؟ هل بس طب حضرتك حسناً؟ بالكرسي ماهي بالكرسي لو إن المكان إذا ترى وقتها نعمل ما الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حمد السلام الله اللهم عشديني لطعاد اللهم اللهم عشديني لطعاد بكرة كانت بقى لا فيها نور فيها موية فيها معارا وشفين مكين ولا فيها, فيها, فيها, فيها, فيها, فيها, فيها كل بيك وكذا لا فيها نور بس فيها حرب جيدة فيها ليس لابا نشوى في عمالنا اللي أسألكم تبحانه وتعالى أن يكونوا بشوى الشاب ان كذا الانسان يعاهد نفسه يعالج نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ايام مداخرة بطاعة الله التوجه اللهم يجد نعلم من واحد للسرحين وجعلنا رسالة في للاخرين وجعلنا المنورة للجنة بالمعين اللهم عبدنا نغلق الاسل هنا وعلى قريب الاسل اللهم علمنا جينا تجاوز وجعلنا خوشعين وجعلنا خوشعين وجعلنا خوش لما يجتمع احسن هلا ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما كل ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت هنا ما ليت ما ليت ما ليت ما ما ليت ما ليت ما ليت ما ليت ما لكن عشان نهيه اشخناك يسألني وانتي قعدت طيلي وانتحلقني وتذكولي وتأخذوني النهار عادينا نبص من يسمع وانا اقولكم ماذا هذا الشغل بينها ماذا الشغل بينها ومش دي احنا تعالدنا عنيه محنا نقضي ساعتين ما تجرد من لهيها الزوجين لان الكل وكل خط التلفون تبصيها بالشغل وتقطع عليها ما اقول كان هذا الذي يتحدد فيه فتح من الله عزوجين حتى دا بيتقطع بيقطع الجبن في ما يكفي سبعين أداب ما يكفي سبعين إنك تأتي إلى وإنت جايز أنشاغل لي يا مش لسه لنا الناس بضغطين ساعتين يعني تبحانه ما أنت مع الماوت وعلى تشديتي وتبعثين وراء الناس, وتبع وتبع الناس تعداتي فجمع كنت عايزة وعلكو الزرافة يعني كان مكفي سبقين كلام مكفي في إذاي الإنسان يصبر على الإدلاء الناس؟ يعني كل الإنسان يمكن أن يتحلق مش كده بس دي تخصني على الاستلقاء الناس. أكيد يا بنتي على الاستلقاء الناس. تمام. شن؟ فاسمع، اسمعوا الناس عود، اسمعوا مشغلي، اسمعوا لأنك لو استمعت وانتي مش في مش هالطباؤ. وإيش هتنفع مع يد مع رجل وإيش مع القرآن؟ كم انت مشغله إيش آخر مش هتعيش مع القرآن؟ عشان كده ونخش منيح. أمر سبحان الله هات الورقه ورقه ورقه مسطور هاتين هاتين في بعده دي عشان عشان في في كان ما يكون كل شيء ياكل بوديشو بوديشين مش راضي يتقن بس إن شاء بي ما يصلحه لما جاية أقول أنا جاية تعلم القرآن إذا جاية حمل القرآن يبعني للم أن أتعلم القرآن ولا فكته لأن إيش سينجيني إلى إن هذا الأرض أنا قد من الدنيا كلها وبعد كده يجيبك سؤال محدد إما إي إيه تعمتي في الدنيا إيه تعمتي في الدنيا هتفتكر إني إتي هتقولي ربي الجمال لأني في الدنيا كنت مشاغل فقط من هذا وما تقولي ربي كنت ان شاء الله على شئ لأسألها بفبحانه والعب هل يشكلنا بطاعة إلهي عز وجل ولا يجعلني لأفرهننا ولا لا ولا يتخبط علينا بذنوبنا ولا يخاف ولا يخامنا عشان كده في فؤال مهم جدا في بداية الدرس كيف نثبت كيف نثبت مع الفضل بلاء يعني مع البلاء يعني إزاي أثبت أثناء البلاء إزاينا وندعو الله عز وجل ونسألك السباتة في الأمر إزاي إن الإنسان يثبت في البلاء في نقاط محددة كده كل واحد فينا يعني مثلا تيجي الأخت تقول حصل بلاء وتوفى الله كذا وكذا وكذا, وكذا. والداني يبدو حصل بلاء ومرض مرض شديد فلانا أو كده والداني يقول حصل بلاء أنا خايفة على إني أو على إني كل ده تقولي غدفات بك يارب ينبقى له كثابة في الأمور طب إيه اللي يعيدنا على السباب في منقض شديد كده سببت على الديني إن الإنسان بمزعزعش في دينه او مرسلش من يومي هيدا او ان الواحد يقول انا كنت بصلي وصلت بيقال انا كنت بصلي وقيمي ليه لكنه اصبح قيمة لي مش موجودة انا كنت براجع قرآني اثناء صلاتي واصبح هذا الامر غير موجود انا كنت بصلي مثلا على سبيل المثال الضحة بقيتش عاملها ان الكابلية ورد في القرآن يومين وكذا بقيتش عاملها يعني اني فبتنا اللي يعينا على الثبات خاصة إن إنسان يجيله نسأل الله العصر العزيز عملي البلاء نسأل الله ممكن يمزع عليه ويجيه منه عشان كتن نقول يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي سلم في كده في عجالة شديدة أو في مقفة شديدة نسألك ربي سبحانه وتعالى في الزمن في زمن يكثر في الفتن أو البلاء نسألك الثبات بالعمل والنا ومن اكثر دعمك كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منقلب القلوب يا منقلب القلوب سب الكل نقول سبحان الله نقه في حتى الناس نقول اللهم صل وسلم ان كل عمل بتعمليه خرج عيسك للدعوة انتي هدعوة اي شيء في حياتك هذا العمل لن تفضلك اكتنية ان اللي عمدك لما تيجي تنزلي تجدي دميتك وليار تجعل اخري صار جديد اشتكر الدعوة دائما قبل ما تنزليت اي درسان او انتي تحفظ تفضلك مجلس خلال. او انتي بيتك عشان ترجل عن خلالك او إنت حتى هتنامي او انتي حتى هتكتك او إنت حتى بنتي تطبخ لك ان دي يعني دي كده مشت اجعل كل لحياتك فدور حوله وانت قاعد من كان كده كلمي يمسك حلفي بيها يمسك وتقولي في ذلك ان اعظم شيء لم يقبل عمل ذيك إذا كان متصل بالله عز وجل يبقى اول حاجه علشان الناس بتاع الامر ان ناخذ عز وجل في عملنا يجب على كل من طلب الثبات على أن يخلص في جميع اعماله ولا يرضو ثوابا إلا من الله ما تستطيعش طواب الناس لأن الناس ما ربنا مهنوا بعد ذلك مش ممكن ما فوقت ذلك أجل والثواب من الله تقولي كده من نفسك إن أجل يا إلا عمو الله أنا أجل على مي؟ قلت كده نفسك. أنا أجل عمو الله أنت الله لله عز وجل واحدة مثلا على سبيل المساعدة قلت نفس واحدة معروفة ومتانية قبلة المعروفة الثاءة لو الأم أخذ عطاء يبقى عطاء وعطاء ثالب موجة براحة لكن لو أنتي قدمت خيراً وحتى قويلت إن شاء قلت بالخير بالإثاءة اشتكر القصة كده لمن ثوق العرش عشان تحول عليه واقولي اللهم عز وجودك اللهم عز وجودك الله إن أنا عملتك بالعمل ده فانا فعالت العمل مش عمل زيني بيقولوا عمل العمل وعمل وعمل البحث لا لا تجعل عمل العمل ضعيجي نوالينك في موالين المناسين هو مذال مذال نقلق في العمل فتأمر بقى المتقل نوالين وموالينكم وليزينك هذا من أول مذالك ولا تتقوم ان الله مذالي سواء بل وانا بتكلم من غوي ده مش عارف خلاص سبحان الله حتى شفت كان سبحان الله يعني زي عائشه كانت رضي الله عنها ركبت تبع الصدقه تقول انت اللي هو الرسول اللي واخد الصدقه قال لي اللي واخد الصدقه ليه انت عارف كذا كده تروح ترد نفس الدعوه عشان يبقى لها معنى شايفين كده ان هي كان شايفين خلقه شايفين التعامل مع مسائل ضمن حياتنا نقلك الاهي واحده دي في الواحده هتقلك ايه تجيب لك المواقيا تقولي صحيح قولها واياكم تقوم تصدقي علشان هدعوا علشان دي يعني بالظبط يتصن ايه بالظبط عشان ما يزيدش الدعوة الا وزاد سبحان الله ف تقول ليه اذا ايش تتصرفوا على طول هلون لا ردنا في اقتلال ماذا قال قال كده تقول دي عايشه غير ما نفس دعوه تقول حتى يكون يؤذي يعني ممكن نجعله قولنا على، لأن كل اللي سويت أي عمل حقيقي تفكر جي يقولها خالص، عالم خالص. في دي أشياء في كده أشياء في ما أدري ما ممكن تعطيه وممكن تكون سبحان ممكن تعطيها، ممكن إيش عطاء الناس العطاء اللي تريدينه، ممكن تهديها هدية اجمل ما تقولي تسلماني وتعود، وسبحان الله تصلينها اجمل شيء. قولي ما تيجي هدية. بقى شيء طبعا لو انت بقى قلتك يا عود يالي توليها أنا لما اجيها الناس دي قعدة لفت ودي ودور وعمل وكذا وكذا, وكذا ويا لما ديجلت جدي حاجة تجيب لي حاجة كده يعني يعني أنا باحتمي بيها كده بطمون أنا باحتمي مانيا ولن احتمي بيها آه مش مش كده مش موازن بحاصل في الدنيا البحثة والله حاصل تقوم تدخل الناس والشيطان في, في الحد الظهر عليهم ايه ياه أنت كده نهيين عليها. مش غير نكون هاي على عليك لكن ما كونيش عند الله سببك إن أجلك لي عمان عرضاه ولذلك دائما ضيمن ثوادك لتطلق من غير الله وابنك عشان كده نقول نصدقوا ما أهل فدينا آمنوا بالقول السابق في الحياة الدنيا وكمان نشو الحياة الدنيا بس وفي الآخرة ويضيفوا أصدقوا عليكم الذين أمانوا إمام حق في إلقاء الله يوما دنا سبحانه تعالى في موضوع البعض كلها موضوع البعض كثير جدا في حياتنا كثير قوية موضوع البعض حد يدعي حد يدعي حد يعالج حد يتكلم حد يبرم حد يبتلع. حد, يبتلع. حد, حد يعني أوضي الكثير جدا أو مسمى فتى ليه البلاء فتى البلاء يعني كثيرها جدا جدا جدا فلا احتاج لأسنان مع بعض وجه احتاج حتى المناد ما يأخذ من الدنيا خروج مالي نخرج من أفدار الدنيا والضعر لا مرفع مها كده يرد من أفدار الدنيا تلاقي إبنسان سبحان الله يعيش على ضاعة الله وعلى حب الله عز وجل اتكت سبحان الله ومحن فعلت فيه الدنيا لكن ده ليه خارج يعود ينظر صبع أثناء يسألي غسط ما هو ميت عبدال ميت ديل اللي كان ميت قريباً بك وصبع مرفعه كده والصبع تقالني أعجي قرد يقول أنه خلق من العمر ما أول أولى جميلة ولذلك أول حاجة وذلك لكم أباك النفسي والإخلاف لله وأن تكون أعمال كلها كنت أعمالي الله وأن نعلم أن الله عبد وجب لا يقبل من العمل إلا كان مخلط إلا كان خالصا لنا وأن الله عبد وجب أرضنا الخارجيان عن الشرق يعني نعمل عملتها عشان ربنا وعشان لا لا لا وهو العرض دي ما تنفعش أبداً لا لا حاجة. ربدي حرام لا تقولي ذلك أعمى أمر الناس لله هؤلاء لله هذي لله هذي لله ها لله ها خلص يعني ها ها في العمل هوحت العمل لله إذا تقولي تدور حياتي تدور حياتي حول شيء واحد فقط الله سلكوني وبيسرك في وفي وفي العالم الذي لا يقارن الذي لم يحذ ر إلا هو. سنأتي يوم القيامه وتعار عليك أعمالك مثل مثل ما تناميش. سنأتي يوم القيامه وتعرض عليك أفعالك ما تحدليس. عشان نأتي يوم القيامه وتنزلي إلى هذه الأعمال اللي خطرت في كتابك سوا ربي ربي رجعني ولو من ذي عمله ولما رجعت الدنيا بلنت نفس الحالة إن هو ما هو الله ما العبدان فيه. يبه هذا الأول الأول نقطة أولى بالنسبة لي اللي هي لله عهد نصدقه كده إن أي عمل أي عمل التحريم هي صلاح أي عمل أي عمل التحريم لي صلاح حتى الصدق لله الواحد القادر حتى تكوني كل ذكر لله صاحب هذه نقطة أول يعني التحامل نقطة ثانية التعب طبعاً التعب إيه بعد هذا آه إنا الذين تعبرون عن بارتي تذكرون من منا ما يلي ما يعني لو أنت صرت بعهد لذلك أنت كشخص ذي مكاني جديد فيك وتزعل منه تزاح يا راح القوة القوة القوة القوة أحسن القوة داخل إخلاص الوعيد للعبورين عز وجل ما تيجي تشوفه تخلصنا بعهدك القوة تشعر فاقتها من جسد من جسد شعر شغل ومتعقصه صدحان الله فاعتما هي الله مجرد ما تزعي تغيب قوة ما خلاص يعني يعني حالة واحدة لا طالي في الكون إلا إنك عبد على الأرض وضوه أم تسمعي أم تتعي ما سبع سنوات سماوية وعشر ألغني وانت أبقى الشخص قليل قليل لكي أبقى طيباكي من أفضل قرارين مفتقر إليه كل نفس بس أمر علي أحب في حياتي لديه كمان ولا انسان ولا كائن كلنا ناصيات الديار سبحانه أول عمليات ناصياتنا الديارين ناصياتنا الديارين عندياري تعني كل الأمران مالي يا حس تخلوط عليها تبتلي ربي سبحانه وتعالى يا ربي. القلب ده اللي بيديك إليك تقلبه كيف ما يشاف كيف ما يشاف. كل وقت ممكن مثلا تقول طب يعني في حاجة واحدة مثلا تقول ليه طب ليه ثم حصل حاجة اقول ليه يا انتي كان فرض دعاء الرسول اللي صبر الله عليه وسلم يا مقلل لك ومسا تقول معاليمك مثل ليه فليه وكس بقياس ليه من, من يعني تسألي ربنا سبحانه وتعالى قل سبحانه الله واحدة يقولي واحدة مثلا مثال كانت مش عارفه تصلي تعمل صلاه وبعدين ايه حصل؟ تعرفي اتخفتوا كده لا حصل المهم مثلا خلال وبعدين عملت إيه؟ خلاص كله. كله هو هو هو حم. حم كل كله كل كل الرب الرب اللي فوق يعني اتحمل اتحمل على مين؟ ام اتحمل المال باسم من يأسوتي ثلاثة لينظر ماذا تعملون لينظر ربي أتصدرون لينظر ربي في عباده اللي يجوكم ليكم حسنا لينظر ربي سبحانه وتعلمني مهشد لينظر ربي في, في عبدي من الذي يعلم أنه يزيد درد ولا ربحانه ربي أن ذلك العبد الثقيل يتقل إلى رب فاستخرج منك ورية التنطر والشكر والدعاء والرضى والثقة بأن الربي الرحيل ماذا تفعل لك هذه البلدات بكل عم رحمة وعن حي وعن حكمة فننبروكي في ذلك العبد أطلق ضريعة في قسماني سيبه على قناة الملك ما قول هنا يقول لأن الدعاء واللجوء إلى ذلك الدعاء من أعظم الأسباب التي تثبت تبقي الإنسان لك تتعيي وكتبه كوني ورثقة أن ربكي سريعا مبصريا وكتبقي كده ودور على مكانها هم كده محدش يسمعي ولا يشوفك وهذا ما يريد أن يرى مكانك ويرى تقديمك في أكتاديدين وصير فيك ومطالع عليك وشيء في التعمل هيك وشيء في مكان في وجودك وشيء في مكان مكاهيك وشيء أسانع ويرى ما مطالع على ما في قلبك ولا في كسودك البعض لأنه لا تظن أن هناك أرحم بك للرد أحداً بممكن. ليش كل دقيقه على تريدي على كل ثوب له كل احلى امانه الكل يا اسامي ويا مشهوره كل في وما بعد كده وكله كل القدر للي لكن اللذيذ الذي ابدائ وحيقيي طول الزمن حي الحل القيوم عشان كده لما تيجي تلجئي تيجي للحي القيوم Oh فيه <تصفيق> صاحبه العلم النافع والعلم الذي يترجع صاحبه من الله عز وجل العلم النافع والذي الذي يحفظ به صاحبه العلم النافع هو الذي ي Becca Dey قديم شراحة بعد أن أد газاغیم قودله آ شاء الله العلم مع ده العلم الناس يا تنبلا زي بعض من الأشياء هي العلم عنها بعد ذي Bertrand طلب العلم منصلك منثل اطريقا منصلك يطلق يطلق لي ايه؟ لا انا طريقا ايه؟ يعني ايه انت ترسكي طريق لسنة فتحانه وفي العاشرة عليك وانت يا شيخ فالأمر البصير زي لا يكون لك وقت, وقت انت كده جدا بالاعداد فبدل ما تتعادق ممكن كده نقول بالاعداد الجبسة دي ممكن يكون برده غير من قاعدين في الجبسة دي ايه بقى؟ في دنيا, في دنيا. لكن يجيق على هاد بك من المنخول من الصرحة تدورنا بك لله ويبقى على القدل لنا نقل وقنا بينادي اللي عزيزي ونستق على المستاعتين اللي عاديين في الدود نقول لله يا رب اجتماعنا على على كتابك على شيء آخر يعني ذلك وأما النقطة التي الرابعة التي تاني من أثبات أن يثبت الأمر القرآن العظيم من أعظم الأخبات القرآن لماذا؟ لأن القرآن فيه هداية وتطريب دل قلوبه وضرب أنصير آيات لكلها لما تطني من آية إلى آية آية تطرح فيها تدور وفحبة القرآن يعني مقصود أن اللي القرآن أنك أنت مع كتاب الله عزيز التالي دي خلي لمن يصحبك للجنة إنه جاء صاحبك والقرآن صاحبك والخلص. من أول ما جاء يذهب السنة في قبلك في الدنيا يقصد من المعلنان لا يوجد إنسان تنهتج لكتاب الله إلا ربي في التحبب ربي في الدنيا وأصدق عليه من النعم ثم يأتي يوم حيانا القيام يكون في من في الدنيا أبغان الله في صاحب القرآن في الدنيا سبحانه أمام وهدائي واتشراح فضل وبعوض عن الضلال وقرب النفق وأهل النار وقفضي وذكر وأفضل الذكر وكلام ربي ما يتقرب الإنسان به أكثر من التكامل به والحفاظ بيبع المصدور ورود المرحلة للمؤمنين ذكر المذيكي بشكل سبحانه ربي لو ضغطت القلوبكم شكرا جميعا قصر ما شبعت المكلماتكم باحتين القلوب اللي استبهاء هرصب أكل شوية كده انتي ما ستتشعلي كل ما تكتبي أضمن تجلي في إضافة للقرآن يبقى الأضع عليك في إيه؟ شخص جدا تدخلي دخلي أي آية آية إيه؟ ربو أو صورة تلقي الحملية بتبتتت إيه؟ بلعين كده شوية وبالتدى العملية تنور يعني طب دعادي يخلي كده صوك كمان أو خلي أخرى من القرآن من أخيها تجلي سبحان إن يفتح للصدور إن شرحك عشان كده دذل ثماني فتحان الله في لما ذكر ربي فتحانه وتعالى في قول ربي فتحانه وتعالى في سورة النور قال النور معاها نور الله النور على مثل في المشكلة في المشكلة أمو أمو أمو أمو أمو أمو زيتونة لا شرقية ولا غرقية أكال إذا طال الطويل آه في القصي حسنات النور حتى جور حوت حتى فيها نور تنسون مول على نور هذا مول يعمور يعمي يعمي مول على مول يعمي يعمي يشاد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من بيقولك نور الطاعة ونور القبر ونور الصراط ونور يوصل لك القرآن يكون ذلك ونذيك الماء نور سبحانه الله ونذيك بديك تبص إلى اللي هو المصباح ده لو تحط في في المكان اللي هو متوسط ده الكوة دي اللي قل عليها تلاقيه هو مصباح وجوه مصباح ومن كوكب من من ذب بلوري وبعدين ده شو في بيتكون فيها بيتكون فيها الضوء تبيت أضاح. وبعدين بعد كده الزجاجي اللي بتاعه دي اللي هو النور بتاعه دا لا ده دا, دا بيقولك ايه ده الزيت بتاعه الزيت كمان مضيق ده ما من شجرة زيتونة هي هو نفسه بنور يعني وكل من اللي هواتي دي قالك يا سبحان الله انوار الطاعة نور وظهر في خلف العقل نور الطاعة نور الإحناه ونور تديشي في كل هذا القرآن لسنا يبهلن إلى عندما أقاطي في قبر ونور على السنوات المستقيم ونور لتأكيداتك لقراءة كتابك الذي تستطيع بفضل الله عزوجل إلى نور أمره الدنيوي حتى أنت في حياتك حتى نفس أحيانك إنك سبحان الله ما هي مطابق الدنيا على كذا جماعة ولا نور الطعام شو اللي ودي كمان شو اللي بيه ودي الطاعة أفل القليل ونوم القليل أفل القليل ونوم القليل لكن وتقريباً في لكن ننظر إلى وطاقة بالإذن إذن الله نسكنا زائل صفر لكن والظلمون وضعي كأنها نجوم مشاحاً هذا نور القعب نور القعب يارف العالمين إذن القرآن العظيم بأن القرآن سبحان الله دم يطيرنا رب هذه النعمة من أعظم النعم التي لم الله علينا بها هذه القرآن العظيم ذلك ما يهدي بإذن ما نبتبع رضوانه هو إيه سوى للسلام أخرجوا من إذن لدينا ظلمات إلى والزي... والذيك نقول من الأشياء التي تفهمت الإنسان في المواطن الفتاة عشان تقول يا عبد خبرني هل يمكنها رسلات يا عبد ما ينزمش أو كذا تقوا، تقوا، إنك تصدقه، وتعرف يعني تقوا، وتعرف إيه هي تقوا، إزاي أعملها، إزاي أتي بها، لأني الله قعدت بنعدينا كنا لنا وقاي يعني، طقيت حالنا صدق، طقيت ماشي أنا سبحان وتعالى، لا ينسى، طقيت ماشي أنا سبحان وتعالى، جعلت بيني وبين يعني خفت من الجليل وعلمتي بالتنفيذ ورضيتي بالقلب أنا أقول يعني يا عمانة بمنا بتعرف دعوالي بص الدولي كده وانا بيض منك شواءنا وحدثنا يا رب مجينة تخسروا في ذلك أنا قلت يا رب مجينة ولا حد ولا حد لله هذا هو فيك والخوف من ورثة القديم ورثة القديم ورثة الحين ورثة الحين وتأكدي تأكدي عند أي تمييز ورئي الساعة عنده أبطال منك لو لي فضولي إيه ما راح تمشي عليه أنت حشرة يقول لك كريم كل شيء بس الشيء اللي هو ولذلك نريد قسمة التمييز ورحمة الله عز وجل وهي نقطة اختفر والرضى بالقليل والعمل بالتمديل خوف من الجريب وانت استعداد اليوم البحرين هتقولي انا انا عم بحط الى الاخرات وعد أستنى الموت انا واشكله لكن اقترب عالذكر العمل بيدي فعده تعالي شوك الى لوائي واحدة السنة كلنا يعمل وقعد ما مبتعمالش خالص اتلقى ايه جدا وطلنا عم تقول انا عندي ملك نقول لنا ما عندكم يا إبداعي المال اللي يتنبفنا أي عمليات بس كده مثلا بس اللي أنا في المال جديد تتخذيوني تتحولي النهرم عشان نفتهم عشان نفتهم عشان نفتهم في نفتهم صح؟ بيقول لي الأمر مش تسكتوا قدامي شوية كنا يعني سبحان الله إزاي بي حياتك كده تعرفي أني انتي خالج خالجة ليس ما أنا دي أنا عافظة مش من كدية فوق بزي لكن أنا بديه دي الحقيقة حين خلق إيه خلق دي أبيتي أفضيتي هنخرج من الحق كل نفسي ما هي الخدمات مستخدمات وإننا نتوصى أو يوم القيامة خلق بالكم من دينا هو دان هو يحصل هو دان فخلني بالك الآية بعد كده الكلمات أو الآيات ربي تمني دو عفينا الساحة الطيبة الساحة بعض الشيء ده يعني أولاً بالساحة بعدين من زرع زعانف والطفل جنب والطفل سبحان الله شيء طيب يعني كذا يقول رأيت أمي عشان بقولك إن كنا في مهرة هذي يعني كنت أرى أمي يعني ندته أمي أمي يعني كني رأيت صلاة النهار فكان الأمر شذو جداً وقرأت شيئاً فقال له يا شيخ أرى أمي من المنادر كذا سمعه طبعاً يعني متحذب ماذا أفعل؟ قاله يبني استغفر الأمي اكثر من الاستغفار اكثر من الاستغفار يقوم لأ نصر يرى نصره أين فيقول فمضيء مرض يعني مرض فترة كبيرة من أهل الصخص اللي هم أفعلها ما هي, ما هي من الله صلى الله عليه وسلم وإن طبعاً أولادهم الصمح نيادعوا لهم يعني أخذ بالكم موقفة دي فلاح الأبناء عشان يرفع به الأباء وأمانه كما يقولون سبحان ما هذا الفرصة يعني صنعك أدوء ضي شيء بس بالوحيد الشيء الوحيد اللي عملي عملي. أنا كنت أشوف أمي عم تعمله ما هو قالي كان لي أعطني لا يسلم أمي يعني ربي مست وطلق وخذ الإبن ده ربما على الستة دي والستة دي خبرتهم من المدرابي دا ولا دي فبعملها ولا دي ولد من الآمن من الدكرة السابقة فيقول فكان عندما تعطيني كوبة اللبن تعطيني كوبة اللبن كاملة والأخي تعطيه كوب اللبن وتكمله بمية نصف يعني كنت تغشي ما دي يقول الضغطينيين آه أمي فيها يعني تخير لفحدة ذلك أب فإذاً لا فضيح عند مطلع أبداً أبداً والله أبداً تقول يوماً ترجعون لأي إبناء نعم وأحسنتي ومتبع حاناتش نقلل أن نقلل نقلل أن تبع سيمة الدعاة كده أقول أقول ربي تقول يوماً أو جعلناه في ثم شرطه بالنسبة لي، هم لذلك حب الكتاب هو طريقة حمله، ودخولنا جه، والعمل في الجميل، والنظر قريب والاستعداد هو ده اليوم الرحيل. إننا نرحل نرحل، ما هنفضل نبي نعم سيكون رحيل بس يا رب دعنا الرحيل كده يعني واحد إذا رب ولكن يكون ذلك اللي يصلح أحوالنا وعملنا ووقتنا برابطي تقفل صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نستخدم ربنا يريحاني كبيرا ونسلحه أي نسلح العمل نسلحه القربة نسلحه القرب من الله سبحانه وتعالى وأنا النقطة في ذلك يقول ربي طبعا في النقطة الخانسة استقوى أعاد كثيرة في الكتاب الذين لكن دمنا نتكو في صورة اطلاق ونلتق الله يولى أن الحمد لو عنده في المهرج فعندك دير وكذلك اتق ولو اتقيت الله يجعلك من هذا الشيء التي الشديد عليك لا بد أن يجعلك ربي مهرجا بإذن يقول ربي من أصدق من الله يقلنا لما تقول أنه شيء اتق الله وتأكدني لو عندك وعندك شيء وتسألي الجليل أن يرفع ماليك على ذقه إنه من يستقل الله يتعلمه مقرد مرسوكم حيث لا يحدثه النقص الذي تري ذلك في الثبات في الأمر طعيمة حسب الثبات في على طعام ذكر الله كثر ذكر الله أنا لذكر الله وأنه من يوقل أكثر الناس ذكرا أكثر الناس مؤمنة أكثر الناس ذكرا أفعل الناس حارة اقل الناس اللي بيترموا ابعدوا عن السعادة مهما بنوا في الدنيا من حاجه تلاقي الانسان اللي عنده عنده حق يقول مش عارف معنديش مش هوصل ليه بتقولوا للناس كل ذلك قلناها اكيد كل ذلك اللي مش معانا مش هو غلط لا لازم يكون ثاني اقل منك بعاني بتعملي لكن من عمل عمل لم تشعر بهذا الطعام أبدا ومع ذي السعادة أبدا الله وطمئن من قلوبه لذلك أخذت شيء على لسنو الذكر وأكثر مؤثر في حياة الإنسان هو الذكر والعجيب يا إبناتي أنه عندما كل الإنسان عاش على ذكر الله عز وجل يقول الذكر أثناء الموت إن شاء الله سيجي الإنسان لا يقصد لسانه الذكر الذي وهي سبحانه الواحد رأى من أحدائه في, في النبع الأخير النبع الأخير اللي هو حيانا هو في الثقارة الموت خلاص في الثقارة الموت بنسميها في غرفة العلاء المركز ولا نتفض الجسدان هم في غرفة العلاء عن مثلا أثقار المعتاد و أثقار الفبوح مئة مرة لأيه بغوحة اللي يشريك الهدف المركز و أثقارتين كده و كده كده لكن يعني الأمر مش عايت أقول لكم أيها لأنهم حبوا الضعف وحبوا الذكر لآخر اللحظة يعني ممكن تقولي مثلا بإيه فكرة عشان كده حمش بي أتبعك كده بالفراطي في ذكر في ذكر صباح حتى الصباح حد تافيت لأن لأنهم كانوا ماشينا على لم يتركوه لحظة أو يوم فلما كانت في لحظات الضعف لم يمسين معربي سبحانه وتعالى هامر في الآخر دلت نقول سبحانه الضعف نقطة المهمة جداً بعد قال الذكر الله يطمئن القلوب الحاجات التي تفزد الإنسان على طاعة الله فرجل ذكر الموت كسر الذكر الموت أكسين مرض. من ذكر هادم اللذات فالإنسان في كسر الذكر هذه الذات يكون من ويقف محناس تجوة موسيقى سبحانه عودت فقال كلا طفل مواجه وإنه وإنه وإنه وإنه وإنه إذا كان بنا يخزي معيشين ويديو صحة طبعا. لكن لو كانوا سبقوا يعني. طب ناس كنت معا وكانهم كذا كانوا كذا وكانت إيه راح يمين معا وقالت وقالت وقالت, وقالت, وقالت, وقالت هم أين هم؟ أين هم؟ وكثير من الحباء من كنا في الحبهم جيدا أين هم؟ يعني أنهم سياسي إذا كان الأمر كذلك هذا من البذات طب والنبي صبحتني وقلت فاطن الكيس ولا يكفر لأ لو أكسرتي كسر. أفضحتي من العمل لو أكسرتي من ذكر الله ذكر الموت لأنه الموت ده مش لقص حدك لقص ابنك لقص بنتك لقص زوجك لقص أمك وحبيب يعني هم لقص من يهمت أمره يؤمنك وذيقول ذلك بسيط يبقى عليه أعلى لي لكن هنقولي هي رحلة هنشوفكم أفضل إن شاء الله أنا متضغفين بساعة متضغفين بسيطة فيهم خلف في الجنات المنهر إن شاء الله عندنا يقين بالعين في في ما بعد الظلم أننا دائماً مسلّح. إن شاء الله كل من سبقونا كأن رحلنا طارد بنا قليل. رحلة طارد بنا إحنا لا. رابط في الدنيا طارد رحلة معنا. هم رحلتهم هم أحسن شوية. سبقون. سبقون. لكن اللقاء سبحان ربي العظيم. اللقاء قليل جدا لأن الحياة قصيرة جدا الألفاظ بيمر علينا كأنه منطقي. بيمر علينا الألفاظ كأنه طويل أبداً أبداً. لا. عشان كده يقولي أسأل ربي أن نكون من من يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات فالإكفار من ذكر هادم اللذات يجعل عبد دائما مشتغلا بالصالحات والمدومة بعكس الغطلة ذكر عكس الغطلة لما ديكت غير إيه؟ ذكر وبيت في غطلة بيت في ذكر وبيت في غطلة البيت, البيت في ذكر الكلام سيكون ذكر اللي حاطه الحاجات والاشياء اللي انت بتقرايها ومسكاها كلها دي تاخد اهميه مش عاديه قوي هي حتى ما شاء الله يعني سبحان الله مثلا ذكر الله يعني انت بتثير دي لحظتك اهي لازم لكن تعال لأجل الإنسان اللي هو سبحانه وتعالى يا البنات هذا رأيت فيه ذكره رأيت الآخر فيه غفلة تخبرني فيه غفلة كل كلامه إيه في الدنيا حديث في الدنيا أنت لما تقولي سمعت حديث الدنيا الكثير أنت سمعها موجود لما إحنا مش إحنا في فيها بسمع لكن لما طول الحديث فيها بتمالذي عشانك أنت بتقولي عن مشيئة دي إحنا عايزناها لا لا لا قوليكي ممكن امتى هو يعني اعمال خيراتي هي صاحبتك اللي قلت عنها اللي بكرهها اللي دي أو حد من نوع الدنيا اللي انت والله والله إنت دي بتقولي تيجي حاسه ان في ايه انا بقول ده يا احسن لي بيحصل فعلا والله ده تلوث والله يحصل تلوث ثاني انت واحده قاعده طول ما بتخطر تذبحين دي انا ارضتني يا رب كنت بقولها دي دي فكر الكتاب اليوم فذ كذا يا رب سبحان الله إيه ناس مش يقول يعني أعمل طول وقت ده أقدر مش أعمل أشيء عمل الشيطان إنه هو آجي يصاب يصابك فيكي في الدنيا في الدنيا مش عنديش حاجة لا لا إنه مقصودي عمل مقصودي عمل إيش عمل والزيادة لذلك كنا نقول الذكرى في غفلة والزيموت بايتن الديبتين باي في لكر او بيت أهل في اهلو باكرين وبيت التالية الغفلة تعال شبه بيت ايه كل اللي تسمع غفلة كل اللي تشاهد غفلة كل اللي تكلم فيه حد فيه غفلة كل احاديث الدنيا، كل الدنيا، الدنيا، دونيا ما تكوتي ينتهي اليون وتشوفي اهل الغفلة دونك ماذا بشها فالأحبار نعم يا حساسي شاء الله سبكدي يصدق بهذا الفرد بإذن الله نحن نشبه عادة إن شاء الله تكوني شبيعة بإذن الله بهذا البيت إن شاء الله وذلك لابد يقولي كده يا جبارة إن احنا نستكسر مننا لأصحاب الصالحين هيدفعونا هيدفعونا إن شاء الله لأن الصالح يدخل إذننا يعتقد إلى عشان كده المرأة من خليل أنت بتصحدي بتحدي واحدة مصابحة وتقولي إيه؟ ده أنا بموت في طولان ده أنا راح رحي في كلانا دكيبات في كلانا في طب إن شاء الله بإذن الله معاها بإذن الله لكن الإنسان ما تقول إيه أنا أحد أحمد الله زوجات المعين صندو عليه وسلم أحد مثلا الصحابيات رضي الله عنه أردهم الصلاح أهل الخلاح أحد القرآن أحد إن شاء الله تحصلين ولو بقوا في الجنة بعضهم إن شاء الله يكونوا كلهم نهود العالمين معهم فأنا تتقل فيها أحرين فنسأل عنه لما نفتقل إلى الشخص الصالح اللي كان معنا لم نفتقل عنه في الجنة أو يسأل عنه في الجنة يا رب كان لنا كنتين أخط مش شايفين؟ لا أمر أعلم ولا تبق فلا تبق وأن فتق الله عز ما لدفق. والله ما أعلم لنا ولا من يصدق أبلا أبلا أما لا أم نتوجد فيها ولا نعلم وجه من عند الله عز وجب من يصدق نكون سبحان الله نقول لي سبحان الله تسأل ربها وهو العربية يا رب هنا كنا مع بعض تقول من سبحان الله تكون لها شفيع نستخدمها توقف من الله شباعة لديه ونستخدمها شباعة بعضنا فاستخدمنا بعضنا في الجنة نكونوا بعضنا شباعة ذلك نقول ذكر عكس الغفة. اللي <سؤال> لا من الوظيف لحد الممات اللي لا تجعل من الوظيف حد الممات الله يحبا أن الإنسان ليجل سمجلة ذكرية في القلب يخذ الله كأنه ما ماشا عارضي والله كأنه طائر حيث كده الدنيا مسعاعي وكذا يجب أسعي والله لو أحد لو جلس الإنسان مالي فيه العكس ما هذكرية غفلة حيث سبحانه الله الإنسان أعوذ بالله وشدون بالصبير وذلك يقحرت يصعد في السنة فرق شديد بين ذلك. زي ما نقول من الأشياء التي تذكر الإنسان أو تساند الإنسان تذكر ما بعد الموت. حلو ذكر الموت لأنه عيب. لكن تذكر ما بعد الموت ما هو ينعينا بالأرض. أنا أريد شغل الإنسان ما شاء الله قوة الإنسان. ونخدي الإنسان لعديد من الدنيا لساعات أخرى لو كان على صالح. والدائم يأخذ الدنيا طوال. مهما كان الإسان عنه في الدنيا لكن الدنيا ضيق اليوم سبحانه أفعالي فهذا محيل حلم فيها زين الزمديد في يفعل الإسان من هائل الزمار الجنية يبقى أمنا ينتقل إلى إيجي من الناس من يا نعيم مقيم يا هلاب مقيم من وراء إن بيضغني لأن حفر حفر لأن قد حفر مرياض الجنم يمنحه من هذا اليوم. يعلم القبل القال الذي فيه سعة كبرى، كبرى. يتوصى عليك يتوسع عليك. يسأل قبل جنب بعض واحد، يتوصى عليك قبر الثاني. بيقوم فيه قصة في أضرار. ما الإنسان بعض لكن الساعة مقبلة الصالح المؤمن الذي عارف أن هذه الخفراء الذي عارف أن المض كل واحد كل أحد أننا نصدق. كل ما نعرفه كان من بيت قالوا عم قالوا دخلوا ومهلوا على المصراح احنا برضه كده ان الانسان في حياته اللي عايز على الريم مثلا في يوم قريب مش هيجي معانا ده في بعيد وانا عارفه قريبه وما تفتكرتش ان جيلنا قريب جدا مش نستعجل ونغيب ابدا لان اقرب لذلك نقول هنا بعد الذكر اللي هي من الأشياء اللي هي بتثبت الإنسان الدعوة إلى الله تقول يعني لازم أفواعه كده ورد على التعوذ رغبة أي راح يتخذها مني أو أمر واحد بالأسول تخديم المصبى اللغي تكوني أصبق عن الله منه ذلك هنا نقول الدعوة إلى الله الاستهاد فيها والانشغال بها لثبت الإنسان لأنه نقول سبحانه وبهانه تنشغل بأحوال طبعا هنقول بك من أم الأشياء اللي بتعين تثبت أمليها تثبت قلت كل الأنبياء ما نجيب مقرأتني في القرآن إلا تقريبك في شيء مالسلوذي مثلا ربط في الحول وكانت تبقي سرعان وتقول إيه يا ربطة مش الدنيا ربطة أتعلم يا ربطة هي أنت في الجنة أنا شايت الدنيا الدنيا قبلت فيها وقصوا فيها وقلانة. لا لا لا لا ربطة في الجنة شكرا فتحان الله ونوح عاية سنوة لما فيه تشوف اتباقه اتباق شديد فإن يكاثر يكاثر ويحبه ربي إن نجنين وإن نوعب كان حقه وأنت إيه أحكم الحاجيني أحكم الحاجيني وتشوفت أنت قوة ايه؟ ايه؟ <تصفيق> إن إنه إيه؟ قال إيه؟ إنه على غير طالب فلا تسألني ما ليس لك ليه إلم إني أعطف من إيه؟ في الحياة لا يا ربي تسأل من ونخلون من؟ إني أعطف أنت أسألك ما ليس لك ليه وإلا خطرني، إلا خطرني، أرحمني كل من؟ بصلي. كل وكل مقاش فيه، كل, كل الأنبياء، كل الأنبياء، و جعاقهم وابتهالهم كل واحد الحاجة اللي نفسه اللي عايزها عند الله عز وجل معنوم كانوا مصطلحين ومقربين لما تشوفي زكريا يفتقد الى الولد عند وش ولد لكن كان بيستامع في القناة ويجعلوا لنا راضا وكانوا لنا راشعين عشان تجل ربنا نقول ايه ويستجلنا ورغبنا له إيه؟ يا حياتي <تصفيق> وأصلاحنا من الدرجة إنه كانوا يتجعوننا في الخيرات ويدروننا رغباً ورغباً وكانوا لنا مخارجاً لديه يقول الخشوة لازم في حياتنا لازم لكون الله سبحانه وتعالى وسبقين في الخيرات نك وربي من الأمور الأخرى التي تتجعى الإنسان ثابتاً في مواطن الضعف المراقبة إنه مجدد عمني رب عملك ربي يعني ما جمعت أعلمي أن الله سبحانه وتعالى تعليك أنه طيب مش عارف كده؟ لكن نسق سبع سنين نسق عرشي. معاكوا بندولي بحب وبعلم كل ذلك في علو في علو. بس كويس جدا لذلك ياكي أن تنسي في مسألة حياتك إنه, أنه أن نقبل الله الأحفاء. رق بعدي الله يسلم <تصفيق> اللهم نوضلي تبقى بتعملي أبغى بتعملي عمل والعمل ده غلص ما فيش معك حتى خلط تقوم معك حتى تقلب منه لكن تقوم حقين تعفل بالقلب منه ساحب عوال الله لنا الشيطان والعين اللهم نوضلي أول ثانية تلاقيك نفسك عمل الله عمال في مثل مثلا هو عمالك النظف كده مثلا أصبعنك وأعمل عمكتب أو أعمل كده تعملي ايه تفاعل ايه فاستيقظ تعملي ايه بتبقي حسن منه قلبك وأعفل أرض صحي واحدة وكأنك بتستضي كأنك بتعمل شيء لا انت مر نظري لا انت مر نظري سامعي لان انت مشايفينك مش لكن يا راك من لاني خلق رب الناس كنا نقول انا قولي أحبتي أن يعني المراقبة وهي الاحسان مراقبة الله سبحانه وتعالى يعني لا تخرج الانسان عن الصلاة المستقبل ليجي ترقب يا كل شيء اسمئنني انك من تخلي عن الصلاة المستقبل تمشي على الحقك تقنى <تصفيق> <تصفيق> على النقطة الأخرى في أفضل الأكثرين إن محافلة إن دائماً ما تنسيش تحفي نفسي إياكي أن تحفي نفسي إياكي أرد أن, <تصفيق> أن تنسي محافلة نفسي إياكي أن تنسي محافلة نفسي, إياكي أن نفسي. زي تايل رميب هسبي شديمها أنت كده حسبها لما يكون مثلاً يعني بعض النساء تحسب كانت أول تحسب الزوجها أو وكذا في البيت كذا لا لا هل تعطيها؟ تستكلم؟ لا حسبها لك الشريك ما هشريك يعني تحسب على كل صغيرة وكبيرة لا انت أكتر حسب نفسك كده عشان تنجي لازم تحسب نفسك تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى وذلك من أهمل محاسبة نفسه رأى كبيرة صغيرة وراء الزنب العظيم زبابة تمر على أنفل مش حاسس بجرم ما أو بشيء ما يفعله لأنه ما لا بتلاقيه حاسب نفسه فالنقطة التي تالت وهي محاسبة والتي تليها نقطة التي تليها الثانيه من الثانيات عشر اللي هي المجاهدة إيه نحن توم إحنا عايزين للدنيا بالجاهل ما فقل تقع شوية وتنتى شوية وتقبئ قليلا لكن افتكر بقى إن إحنا محتاجة الأمر تفدي اللجان نفسك القمرة تشديها لجميع تشديها وتطميها وتجهنيها تبتلك يا قول ربي والذين تجاهلوا فينا <تصفيق> لا نجد لو تركت نفسك كده تركتها كده تركتها يا حيان من ترك نفسه بدون محاسبة ولا عمل ترك نفسه لأ. نفسه من ترك نفسه لأيه لأ. لشيطان بكل حيان لحد ما يغرأه الشيطان يفحقه ولا حد العرض. ونفسنا, ونفسنا, ونفسنا النهار السلوية عليه فراضية بمثاله لكن الأمر يحتاج إيه؟ أنا يحتاج مشهورة تمني. لا أنا غير تمني. لا يحتاج عمله أنت أعرف تتماني تتماني تتماني وش شايفانك يتحبك معه؟ طبنا العمل نعمل يحتاج أن نباتي عدو وتعافي نباتي عدد الدنيا هي هي أعدائك يتحبك عن النفس. عن أمر الله عز وجل نفسك الشايفانك الهواء الدنيا اللي ينتج عليها أو فرحانا بيها أو كذا أو كذا دي كل الحاجات وضعلك عن صفحه الكفر وضعلك عن صفحه الصالح عن صفحه الصالح مهمه جدا مهمة جدا ان نقلل طري عندنا سبحانه الله يرى اهل الصلاح بيعتزوا بيهم او يتمنى يبقى يعمل معهم لكن ثم يبعد عنهم او كتم كده عن الصالح مثلا نقطه اللي يحتاجوا الى ايه وقد كان لكم في رسول الله ايه طبعا المجاهده قول ربي ولهنا لهذو فينا هذه أنه من الأشياء التي تثبت الإنسان أيضا قراءة كتب الأنبياء. كل أنبياء ذكرت عنهم في كتاب الله وجل يقول ربي فيهم لقد كان في قصصهم أربعة يقول الألباد ما كان حديثا يقطع كان جمعت في سورة أيه نقول والنقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي من أشهر الأوقات التي يقول يقوم فيها العبد عبادة الله وحده بيان قيام الليل. قيام الليل وصف الرب وصف الناس بالخفيصا ان فيهم بتتغير عن حاجه يدعون ربهم عصا او ثاني قلنا ايه وقال فيه بايه فستعلم انهم يشكروا الذين عندنا حاجه ما نعرفوهاش ده قره عين ليه عشان جزاء هم اللي كانوا وصفهم ربي سبحانه وتعالى بعباد ونساهم بالشرط إلى أنهم عباد الرحمن. وصفهم ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم اللي هي ايه؟ ألفهم ايه فر اللي بيقوم الليل أيضا ها الذين يبيتون لرب الذين يبيتون لربهم وإجادة وإجادة لربهم, <تصفيق> لربهم. لربهم. شو يعني كأنهم كانوا قصوم هم لب الزج بحاجة المختلفين على فالإختصار شرف فيعني صار ان ده بمنى سبحان الله يعني ظنه كريمه عليهم في يعني بيقيموا لربهم يجي يجي من عليهم موجودين يجي الفجر عليهم موجودين يطلع النهار عليهم موجودين سبحان الله على شان وعلى ذلك تمام نقول هذا قيام الليل شرف المؤمن وننهى عن الاسم وضحنا هنا الحمد لله رب اهل المسجدثناء تتجافى جنوبهم عن المضاجع من الأشياء التي سابت الإنسان الصبر واصبر ومالصبر كإداء كما قال ربي الصبر عقبة كل عقلة الصبر خير بعده أي نوع من البلاء، لو صبر خير هو كل عاقبة عنده هتوم خير فهو خير هو خير يبقى تتلاقي بقى شيء عقبة الصبرين اليوم القيامة فين الصبرين من الصبر فين كل صبر، صبرت عليك يقولي والله اصبرت على معرض ودي قولي صبرت يا ربي على فقد أحبك ودي والله صبرت يا ربي سبحان الله على ألمناس ودي يا ربي تنوع الصدر يتنوع ودي قولي صبرت يا ربي على الطعام ده فينة حوالية ناس بتاع عصي وأنا مات وأعد مسك على ديني وكل شيء يقولي إيه اللي ساعمت لنفسك ده إيه, إيه ده، تاعملين خلاص جرالك حالة حكا أنت سعينت بالبيني لو أعد رب ناس قاعدين من الكلام ده ده تبقى العملية فيها إيه كده نعم <تصفيق> فتوحي سبحان الله أنا بل كذلك زي كنا نقول الصبر أصدر وصدر ونصدق إلا لله فعقد الصبر حمينة معروفة إلا الله عز وجل الصبرين النقطة التي تلي ذلك وهي النقطة الثلاثة عشر الرفق الطالحة الصاحب الساحب، فمزل أهل الطاعة وإلا تعمل الآن فقدر ستعمل ما هي تقول لك على طاعة وعلى قيامة وعلى ذكر وعلى خلوة كتاب الله في البداية تجي لسه اهو نستطيع الامر اشهدين انت بعد كلا انت عرفت الخلف ايه في الدايرة وبتفتقينهم قد تفتقون بالقالب دي قد تفتقون بعمل ممكن يكون قليل صح لكن عند الله في الان وقد يصبح الانسان هذا بضع من كل لما يثبتنا اللهم يثبتنا يا رب العالمين روح قد ان شاء الله لكم اللي هي ازاي نخبط على البلاء يعني من الخلق كان كلام كلام جميل جدا في صبر على بعض الناس تقولي مثلا ايه حد أذاني اي انسان أذاني محاولة اه مش مشكلة هنقرأ القرآن هذا القرآن إن شاء الله نكتب تفسير في الشنطة حضرات خذي الشنطة حضرات منها كانت عامله في في تصور معايا يا بنا. مع بنات طبعا الكلام موجود هنا لعاب يدور عليه ساعتين بس مالك ما نقولش ما يا حبيبو. لكن انا بس طبعا وقت الليل التاسع إن اللي انا لكم اللي هي قال ابن القيم العبد أحد عشر ما شاء الله في من أزل قلم لزيادة إقبال قلم ما شاء الله القرآن وقت لا يستكى إن شاء الله ها؟ هو تعنيك أربعين من منين؟ تعبر جيرانكم حدة ولا كلام؟ طيب، إن شاء الله عي صوريحة ناخد القرآن يتنين بدور مع بعض حسون القرآن حلو؟ ما هي ما هي هذه الجارية؟ ما هي ما السامري بقى سامري. احنا وقفنا في القراءة للآية كاملة هناك الآية 95 دعنا اقفضوك يا سامري الاخت بتسأل تقول ممكن الكفارة تكون عائلة كبيرة رز باللبن؟ لا يعني هو الرز باللبن يعني. اشمعنى عايز تجيب رز باللبن هو سحق. يعني هي ممكن جدا تاكل ان هي الست اللي هناك الكلام رز باللبن ده تعمل رز على خاطر دلوقتي عايزه هي يعني سوسو دي عايزه رز باللبن بتسقع رز باللبن يا جوه سوري بنتي كفاره الكفاره يا يعني بتقول هل ممكن تكون كفاره علبة كبير رز باللبن اقول لها هو اسعار اسعار هتجيبك الاطعمه بقى ايه من اوسط ما اطعمين اهلي يعني لو انت كنت بتغدي برض باللبن بس روح دي الثقيل برض باللبن بتغدي برض باللبن بس الاخت اللي صاحبه البتاع بيست طب هي بتغدي بالتحاتي طب والغدا كان ايه يعني انت تصدقي بقى لا هو المفروض عايز اقول لكم مع الحاجات اللي معلمها الزوجات ان جامده وعايزين بقى ناخد ألحة حاجة وكده وعندنا رز باللبة نعمل حل سرز باللبة نعمل بقى ونأكد طب مانتي بقى عبتكلي ده ده التكليس عاجز في حال أبو فين التكليس عاجز في بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يوشك قال سما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا كسر. قال سما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا الرأم مكسورة واليأ فيها شدة تباك الحاجة اسمها لنا بك يعني برفع صوتي على حرف اليأ المشدد ده في الأخير أفع صوته لأنا بحنيني لو معرفة لو سياء السامري شوفي ضعيفة ازاي؟ لكن برفع صوتي قال بصرت بما لم يبصروا به قال بصرت بما لم يبصروا به شوفي زي ما نستاكن بصرتو بصرت ببدون بسكن الراء بصرت بب ب بصرت بما بصرت بما لم يبصروا به فقضب فَقَبَضَ من أثار الرسول. فقبضت قبضة مِنْ أثار الرسول الرَّسُولِ فَقَبَضَ تُ قَبَضَ ق ق ق عندك دلوقتي فقبضت. فقبضت. فقبضت. فقبضت. فقبضت. Fær-gåbæb du tæt mig ned do dig ned do Fær-gåbæb du du فنبذتها وكذلك, سولت فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال المادة الطبيعي قاس مسلوحة قابل القافة قابل القافة قابل الفوق كده قابل ق ق قا. قال فذهب فإنا لك في الحياة أن تقول لامسات قال فذهب فإنا لك في الحياة أن تقول لامثات. وإن لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَمَنْ هُوَ إلَّا الَّذِي عَلَيْهِ عاكفا وانظر إلى كيف عايز يبقى نقول كيف عايز عايز شو في عايز كيف تطلع جميل زين فوق فوق عكيفا لا نحرقنه ثم لمن لا حر قل حرب لا ثم لمن لا نحرقنه وسمنا في أن سمنا في أنه في اليمن في فيها <تصفيق> في اليم يشفط طلع ازاي في اليم نفسه في اليم نفسه إنما إلهكم الله عليك من أنباء قد سبق كذلك ما عليك من أنباء قد سبق من أنباء ما قد سبق Innede, i min gode selskab. Og gode وقد آتيناك من لدنا ذكرى من, لدن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرى من أعرض عنه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ داعية لع وجله يومئذ يتبعون الداعية يومئذ يتبعون الداعي خشعة الأصوات للرحمن، وخشعة الأصوات للرحمن، وخشعة الأصوات للرحمن، وخشعة الأصوات للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا يومئذ لا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن آمين له الرحمن ورضي له قولا آمين له الرحمن ورضي له, ورضي, له ورضي له قولا ورضي له قولا ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا ولا يحيطون وَسِعَ كُرْسِيُّهُ وَلَا يحيطون به علماً يا البيضة جديدة تخيبين من الموقف الشديدة مهما نكينا نكينا وحين قاعدين في السوق كله همس وحبش يجرب كامل وخشعت الأخواص والطحنان فلا تسمع إلا همسة هنا قصة السامري فكل من اللي وقفنا على الأسواع الماضية عن القصة الزائل إنه قوم موسى بعد ما ذهب موسى من الضالة ربه يكلمه ربه سبحانه وتعالى استخدمه اتخذ قوم موسى من بعلي من حليهم عجل من جسد الله وخواره رحوا بيجين الحلية بتاعهم وصنعوه وابتدوا يعملوا العجل وابتدوا يعبدوا, يعبدوا العجل من دون الله هو دي كانت من البداية لأنهم لما مروا على قوم يعبدوا العجل كان نفسهم يعني قوم موسى كان نفسهم يعبده لجعل لنا إله كما هم كان نفسهم يعبدوا سبحانه رب العرش العظيم يبارسين امان و النعمة مش غيرها فهما رغوا ان هما سبحان الله و في طريقهم من السيح بعدما نجاهم ربي يوم يستعي يريدوا ان يستفدوا من ايه سبحانه. عجلا كما لهم قال اجعل لنا الله كما لهم قال يقوم بوضع عليه السلام يقول لهم سبحان الله انك لتشدمهم مين إن قام من إيه متى هم فيه ضبطه ضبطه المكان يعمرون سبحانك ويقولون سبحان الله أطيع أطيع الله أوديكوا إلهه غير ربي غير الله أغير الله أطيعكوا وفضلكم يعني غير ربنا إلا أكرمكم وفضلكم في وقت زمانكم على كده سبحان الله وإنجاكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب كل النعم دي وإنتوا برضو نسيت وعدين تحبضوا دون الله إلههم سبحانه وتعالى هنا استثمر فيهم ضعفهم وضعف وقلهم هذا التمري لما ادلكم بصر كده بشاف بصرت بما لم يبصروا به يعني بيقول بيقول له ايه شانك ممكن اقول ايه عشان ايه اللي كده فقال ساعيت لماذا فعلت ما فعلت قال بصرت وهو جبريل عليه السلام لما في الدفاره يعني رآه وقت خروجه وقال كده ولما غرق قام فرعون وجنوده فقال إيه قضت تقدم الأثر اللي هي كأنه أثر حافر فرس ديبريل عليه السلام فنبتوها للأحواق بالتراب ده هو برضو جاهل هو يعني السمريج ده تصرف من تصرف يعني إنسان نعم فقال له خدت الأثر بتاع رسول ده أثر الفرص بتاعه ورمتها على الإيه أثر حافر فرصة أثر الحافر بتاع فرصة فنبتوها على العجل يعني كأنها عملها إيه كده كده الو كذلك سولت لنفسي يعني يعني يعني تخيلت كده اني ما كان انه يعني ده هيحصله له ايه بقى هيحصل هذا معايا العزه هتحاول ايه فقال موسى ان حلاجة حلال بقى عقابك تذهب ذا بتقول الواحد ايه انت عملت الحاجة كبيره جدا بجد انا مش قادره اشوفك يعني ده عمل حاجة بقى ايه بقى ده خلق قوم موسى يشك وبالعزه وجل فتباعي يعني أي تباعد عني واستأخر مني ابعد عني فأي هنا تقول لك فإن لك في الحياة أن تقول لا لامسات أي تعيش في الحياة عقوبة عقوبة ليك يا سامري إنه ابتلب مرض للعياذ بالله قال له إن لا يدن منك أحد ولا يقدر يمسك أحد تعافين يا الله العاف و لا عافية كان جرق زي إيه؟ آه. حاجة شبيدة يعني ولا يمسك أحد حدش حتى, حتى من أراد القرب مني قلت له ما لا تنسني ولا تقرب مني وهذا عقوب على ما فعلته حيث مس مالا لن يمسك يعني قال له الأمر ده عقوبة جزاء من جنس العمل يعني ولذلك لك موعد بعد لكله بعد اللي لك ده وإنا لك موعد آخر لن تخلف تخلفه تجازى بعمله لأن كلنا هنجازى بعمله إن كان خيرا فخير إن كان شرٌ فشر. هل جزاء إحسان إلا؟ اللي عمل خير من عمل طريحاً ومن أساءه من عمل إيه؟ في صوت الزلزلة يقولشها إيه؟ من خير من خير؟ لا. ومن عمل المتقالة من, من شر مش هيضاع لك شيء يا بني إنها مستثلة تكون إيه؟ قال شوفي حاجة بخير قالك من خردة. فكان في صخرة يعني حته مش من باينه منه دي يعني ربنا ده يعني مفيش حاجة غريب عن ربك ابدا ابدا لذلك هنا قال هنا في الأمر قال له لا يمتنع على ربي سبحانه انظر الى وانظر إلى الهك الذي ظلت عليه عكس انتم عملتم الهه واعترتمه عباده من دون الله عز وجل اللي ده ف فلو كان اله لا يعني لو سبحانه الله يشرك به من دون الله سبحانه وتعالى وكان سبحانه سبحانقير وكان يشرب العجل في قلوبهم حبوه حبوا العجل الذهب بايزر حبوا العجل الذهب اوصه قلت اشرب العجل في قلوب بني اسرائيل فاراد موسى عليه السلام اطفاء وهم ينظرون ليه شافوا مش انتو حبيتو كده فقال يعني هنا في الامر ده يحرقوا ويسووه ويصحقوا واجعلو ذرات ويبتلي ايه ينسفوا ليزول ما في قلوبكم ايه كما زال سبحان الله كما زال العجب أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزول ذلك الباطل من قلوبهم ذلك شكل سبحان الله وانظر إليه إليك الذي يضف عليه عجفة لأنه ثم إيه؟ ثم تنتهي المسألة اللي هي أشريبك أشريبك في قلوبهم إيه؟ حظوا يعني ثم التوحيد يدعو ده التوحيد اللي ندعو عليه يدعو عليه كل رسول أرسل إن المفروض نلاغب عن قلوبنا أبداً إنما إلهكم من <تصفيق> الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. ألين تقولي بتقولي كل يوم بتقرأيها. يا نعبد عبود نستعين. يا نعبد عبود نستعين هذا مظبوط من قوله هي. يا نعبد وحدك. يا ك وحدك نعبد كل قوم أو فعل أو عمل يحب ربي ويا الله من العبادة العبادة اللي هو إيه ماذا تعني العبادة؟ اللي هو كل كل كل ماده تعني اقول لك العباده هو كله ما يحبه ربي ورضاه بيقول لك ايه العباده كل ما يحبه ربي ورضاه من او من ايه احوال او أمار او اعمال كله صلاه الصوم الحج الصدقة قيام الليل صله الرحم بر الوالدين اطعام الطعام كفاله اليتيم الخوف من الله الصد... الإخلاص لله سبحانه وتعالى الخشية الرجاء التوكل الإخبات كل الحاجات الظهرة والبطن بإنه شايفها دي كل دي أقوال البطن والظاهر كل دي بحبارة بنا والظاهر فهنا يكون فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ذلك أي لا معبود إلا رب الله سبحانه لا إله إلا الله وحبه واجع كل شيء واسع معني واسع أحاط اسمه بكل مخلوقاته وساحته واسع في ملكه واسع في, في رزقي واسع في عفو واسع في مغفرة كل شيء من صفات واسماء الله عز وجل ممكن تدخل تحت صفه ما اسمه الايه واسع واسع برحمته كل شيء واسع علم كل شيء تفتكري ان انت لو خبيتي حاجة قاعد تبص اللي قدامك كده وانت قاعده تعملي حاجه بتخبي حاجه تفتكري ان انت لو مثلا ادالك حد انسان وقعدت تنكريله مكر انت فاكره ان انت بالتمكرينه ده مش واخد بالك ابدا ان رب علمه محيط ايه ده ده هذا الجهل جهل الانسان انه ما عندوش فكره ان علم رب سبحانه وتعالى محيط يعني ولذلك الناس من بأسماء الله وصفاته وبمن ما تعرفتش على الله لو الانسان يتعرف على ربه ويسال كل نفسه من هو الله سبحانه وتعالى يتعرف على علم المحيط يتعرف على سعة رزق يتعرف على سبحانه سعة عطائه يتعرف على ما كان منه يعني سبحانه سعة في كل شيء نقول سبحانه رب العرش العظيم يا أحبائي في هذه المسألة إنه لا معبود إلا سبحانه وتعالى فلا يؤله تقول الله لا يؤله تقول لا إله إلا الله لا يؤله لا يتحب لكل القلب لا يرضو لا يخاف لا يدعو إلا هو الله سبحانه وتعالى بذلك هنا لأنه الكامل اللاه لا اللاه الله اللاه هو الأسماء الشفنة هي كل شيء وصفات العلم فلا يؤله لأن القلب محبب شيء أعلى منه فهو الإله الواحد والأحد سبحانه وتعالى ما من النعمة بالعباد إلا منه فكيف لا له القلوب إزاي إزاي إزاي لما تيجي تشوف سبحان الله تلاقي واحدة صحبتك حتى أنها تترحونيك أو تعتف عليك أو تتودد أو جميلة معيك أو كده مثل أنا بحبها أنا بحب تحبيت دي في الله طبعا مجي يعني في الله طبعا سبحانه ريالي لأخذك على واحدة لكن ولله مثل الأهل سبحانه وتعالى إذا هي عملتك معاملتك بتحبيها أخذتك بعقلك فكيف بالذي أعطر في حياتك فكيف بالذي عرضت من كل ما تفعي وما تتمنى فكيف بالذي يسطر عليك عيوبك فكيف بالذي يسطر عليك أشياء كثيرة جدا فكيف بالذي يسطر علينا ذنوبنا؟ لما كانت الذنوب رائحة نفاثة يرثى عليها الناس سبحان الله لذلك نقولي أحبتي ذنوبنا من رحمته وساعده وكان الذي لا يأله القلب غيره هدش القلب يتربع أبداً أبداً لا يتربع على قش على عرش القلب إلا محذري ولا تعلوه محذر مش أي محذر مش ولا بنتك ولا حفيدك حبيبت ولا حفيدتك ولا زوجك بتحبي زوجك بعد زوجتك ولا إيه؟ أبداً أبداً لا يتربى على ذلك العرش ولا يؤله إلا إلى واحد سبحانه وتعالى أبداً ولذلك إذا إذا أنتي قلبي هتشعر بالسعادة الحقيقية هتحس كل الناس بكل واحد بمنظومه وكل حال به الشيء اللي هو الرحمة بين الأزواج. العطف اللي بين الأم الأب وبين الأولاد، الأولاد الرحمة اللي ربنا طلبها منهم طلبها منهم إنهم الإحسان بقى في الأولاد مش كده <تصفيق> الإحسان كده أنو الوالدين إحسانه زي ما عاملوا معك وعميل الله أنتم يعني هل قصد إحسان إلى أهلنا؟ ربنا سبحانه وتعالى لما طلبش من الوالدين لأن أوزع تقولهم رحمة زرها تريد الأم مجرد إنها بقى عنده كذا تبقى الأم قلبها ملوف. ولذلك رحنا موجودة لكن طلب ربي لكن أمر ربي الولد الولاد بالأحسان ليه الأحسان علشان انت تتقر في يوم من الأيام يا ابني ان انا احسنت إليه كنت صغيرا اتتقر في يوم من الأيام يا ابني ان انا كمش بناة من كتلة نام ان انا كمش باكل و بقى كال ان انا كمش بقى دعبانة و أنا قلت بشعار نفسي أنام نفسي أنام وكل يهميني مشعارك أنام بس كل كوني يهميني إن أنت تنام عشان يتجلق الشطوريني حاجات كثيرة جدا عشان كده المفروض هل جفاء الأحسام إلى الأحسام ذلك هنا يكون هذا هو الإله الرب المعمود الامت على قلوب حبه وتكثان في حبه وتبرهم على حبه وترفض ذلك الحب وتسميناه وقرطه في ذلك الحب وتعلم كل الناس وكل الخلق اني احب ربي واني خايف واني اخاف ثلاثه مع بعض يحب بقى احبه فاعمل اشياء تجلل عند الحب اخافه يبقى ابعد عن كل شيء يغضله ارجو عمي ثقة شريئة و أخي نظامي بإني لقد عيت وهي تقبل دعاية بإذن ربي ذلك هنا نقول سبحان الله ما من نعمة بالعباد إلا من الله الواحد بأحد ولا نعمة بانت ماذا فيك تقصي في أي حاجة بديك ولا في نفسك ولا في من حولك حتى في أصحابك حتى في كل شيء ما ماذا فيك تقصي في الوظائرات الإنسان لما منس عليك ماذا فيك تحميل كل الحظة ما فيك أحمد منز لكن الله أحبتي من ألذ العبادات انك تعبد في ترقص في الحاجات دي اللهم انتحي يا رب يا رب واملك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله على الحمد لله على كل الحمد لله على كل احنا لتضيرنا مع الاله ما نعرفش نحن فاح قله الحمد قله الشكر في كل نعمه التي لا ينتهي عطائها في كل وقت وفي كل لحظة ولذلك ما من نعمة بالعباد الا منها ولا يدفع السوء عن العباد الا هو فلا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا <تصفيق> عشان كده لا إله إلا أني سبحانك إني كنتم الظالمين لا إله إلا أني سبحانك إني كنتم الظالمين كذلك نقص عليك من أهم دائما قد سبع وقال أسلناك من الذين ذكرى يمتن ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم بما قص عليه من قص الأمياء كذلك يثبت به إيه؟ آه أخبار الصالفين هذه القصة العظيمة اللي فاتت ديوما فيها من الأحكام وغيرها التي ينكر أحد من أي من أهل الكتاب كانت وضحة فأنت لم تدرس أخبار الأولين لكن أنزلها ربي سبحانه وتعالى لك في أخبارهم فأخبروا بالحق وقد آتيناك من الأدن من عند الله سبحانه وتعالى منح جزيل ومن أعظم هذه منح الذكر والقرآن الحكيم سبحانه وتعالى التي فيه قصة الأولين والآخرين ومن فمن أعرض عنه بأه من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزره الوزر اللي هو ايه ذنب كبير يا رب إن قوم اتقدوا هذا القرآن مهورا قرأت القرآن بالح لا والله مش خاطيكم قرأت أي كلمة آيات الله عز وجل لا والله كان عندي مشارك كتير كتير طب إني كنت بتعمل ايه ما ستتفسح ولا عندي كذا ولا كذا وكذا كان عندي جوف كان عندي جوف طيب ماي، فإنه يحمر يوم القيامة وزرع زم عشان بسبب أعراض عن القرآن ولذلك سبحان الله عشان كده لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو انتغلت خلصت الدنيا لا يا محمد كذا لا يا بناء كلامكم يا حلو يلا لا بيعرض عنهم شوفت عن واحد أعراض عن القرآن كثيرة جدا واحدة كل ما ماشي مع القرآن ماين بعد كذا بقى اوه طبعا قولها يا بانت اسمك طبع في الله يا يا رب ايه؟ طب الزال يا رب ان قوم التقر في هذا القرآن و هذا تقول ما هي بطرة بس القراءة كده حسابة تقرأ يلا انت خلصنا كنا وخلصنا خلاص لا نجد ازي القراءة اللي تتبقيه يا قرآنك ازي القراءة اللي تتبقيه يا قرآنك طول القراءة اللي تضم حياتك مدام من عليك بهذه النعمة بقى واستفوكي وأصدقاء السورة ولا سرطين يأمن عليك بنعمة شديدة. إزاي لحد ما يلصقك ربي وانت دي مسك فيها تتعاطي عليها كده مسكها على طح منك علشان خلي بيا درجات الجنة على قدر أي القرآن على قدر اللي انت حافظي حافظي أطلع الدرجات. ضاق النتائج النتائج الدرجات يا صاحبة القرآن أطلع وصار واقرأ ورثي ماي. كنت بسكافة الدنيا آه مش وحفظة لا كنت بقرأوا بتقرأوا بتقرأوا بالإحساس الجليل إنه هو بعض الناس اللي تشوفوا كده الأمهات الكبار وقلقوا إيه سبحان الله الجماعة اللي هم كبروا بقى في الإسلام لا سجر مصحب يقرأوا سبحان الله إن شاء الله يكونوا لهم رجال <تصفيق> <تصفيق> وقلت والله أمي ما كانت سجر مصحب والله أبي ما كان يسجر مصحب أقول لها إن شاء الله به به هذا الرجال به بجلال عند من درجات خالدين في مع هذا الوزر أي في وزرهم, في وزرهم. ولو بيجلت سأبت في تركة القرآن تقول لك إيه أصول الله شرط الولاد أصول الله يقول لك أن تبين مبتحناك أصول الله يولاد نفس يطلعوا الأوائل أصول الله والله لك يوم ما يفضل النور من أخيه وأمني هي وبتفضل تقراء القرآن ودليل أنت مش وقد بارك أبداً أنت من أخير أيتك والله إنك يعرفت لي هذا القرآن يوم ما يفضل النور من أخيه أمي وأبيه أفواحلتي ورميه لكل ذئل منهم يا وديك شخص يا ابن تعالى إذا كنت أعود لك وعمل لك وعمل لك وأنت يا بنتي مش كنت أعود لك نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي الله من إجلال لذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى لأن العذاب هو نفس الأعمال أي في وزرهم قال لي جينا فيها في الوزر لأن العذاب هو الأعمال العذاب هيكون على إيه؟ على ما عملوا. عذابا على بحسب صغر او كبر ايه؟ هذا. وساء يوم القيامة حملة باقتر حم يحملونه باقتر عذاب يعدبونا. ذلك هنا حديث في احوال يوم القيامة. ان الناس اللي بتشغل الدنيا بالدنيا. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله. عشان كده بقول ليه بقول لكم فام الله سباتة في الامر. ان فيهم انسان يكون مثلا ايه ماشي في الطريق كده. وبعدين بعد كده يماشي في الطريق كده. إنه داخل المحول شمال يمحول يمين طاو وقع خلاص يبقى كل شغله إيه ياكلون ويستمتعون كما تأكل الأماة بس. بس ياكل بشغل تأكل كشراب اثنين تأكل كشراب اثنين ما فيش ليس ليه لا ليس لقنا الكتاب اللاحظ في ذلك اليوم يوم يمنح الصور ونحشر المدرمين يومئذ زرقة قيل فعلا في يعني الأيام نفس الصور يخرجون من الكبر من القبر يخرجون من القبر ايه سراعا كانهم الى الى اه كل على حسب حاله فالمستطفون يفشرون الى الرحمن واثبا مع بعض فبجانب و الى كل منهم ما ثم ابا من احبانا في الاخرين يرشرون قيل هنا هيقول تفسير السعدية يقول يحشرون لهم مزلق العياذ بالله من الخوف والقلق والعطش يتنجين جينهم ايه دوت احنا نقول مش أدنع وكانوا مشرقين بقى بحاجة تانية خال كانوا مشرقين بحاجة عمر اخر يقول ربي سبحانه وتعالى يتخاف تقول لينهم هم بقى مع بعض المرأة على دين خديدة كل واحد على الله شكله شكل اللي معاه كل على شكلة يتخافون بينهم. خافوا يعني في أول بقى النفس إذا تقولي يا رب سرع إذا ما نقول جلس على يا رب إذا ما أسرع يوم السبت يجي لي يوم لا يوم يا سبحانك. سبحانك بيمر علينا الإصبع والإصبع اللهم برجع الإيران الباقية من حيث في طعبك أو في رضل أو في رضل يا رب اللهم أقبلنا وأنت راجل غير غبب ذلك هنا نقول يقولوا يتخافتوا بينهم إيه ما لبستوا فيها زرحات الدنيا سرع زوالها بسرعة جدا سأقولوا بعضهم إن لبستم إلا إيه عشرة عشرة أيام أقول بعضهم غير ذلك والله أعلم يسمع ما يقولون إذا يقولوا أمسلوا بطريقة أي أعدلهم أقربهم إلى التقدير أمسلوا بطريقة أي واحد يقوله إلا عشر يقوله لا إلا لبسهم إلا ياهم سنف الدنيا دي كلها يا كل الدنيا بكل أحداثها بكل قراراتها طب السيف شبه أنزل عليه والله ما تستحق نحزم ما تستحق نحزم عليه والله ما تستحق نحن على فترة نقص في لنا أو أني شاف او قال لي فيها من الله او اي نفس انت عن الطاع او اي نفس نقصت في الطاع انت نحن اعلم بما يقول يقول ربي الان في هذا الا ليس هنا المقصود من هذا الندم واتباعهم يندموا كيف ضيعوا الاوقات يا هم من الاوقات كيف ضيعوا الاعمار كيف كانت الغفله كيف قطعوها ساهين لاهين يقول ذلك التعليل كيف عرقوها معرضين عن ما ينفعهم إلى ما لا ينفعهم كيف قطعوها مقبلين على ما يضرهم لما حضر الجزاء عرفوا وهذا وعيد فلم يفقوا في ذلك الريد بل ندم لك رب سبحانه وتعالى أن نكون عنا أعبر ذلك اليوم